اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستاوون القاعدون من المؤمنين غيرون في الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ذرا وكله على الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاهدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله توفى من الملائكه تغالبي فص ويطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عشر الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا في يجد في الارض مرابا ما في الارض مرابا ما كفيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم بصور للصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين فإذًا سجدوا فيكونوا من نورائكم ولتأت قائبة اخرى لم يصنعا فينصنع لهم عيد والياخذون منهم واسم الذين كفروا لو تغفلون عن اثمتكم فَكَمْ تَمَنَّوُا لَوْ تَدَخَّرُونَ عَنِ أَجْنِحَتِكُمْ وَأَن تَعُودَكُمْ فَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ فَيَدْعُونَ الصلاذك الله فك الد مظودَ وَوع جوبك فَلَ مناتُم ذط م الصلا ف الناتُم ذط م الصلا إ الصلاةَك شبكة ملامح